ما لكم ما لكم كيف تحكمون كيف تحكمون افلا تذكرون افلا تذكرون ان لكم سلطانا مبينا بكِتَابِكُمثكُ تُم صَادِثين حسكِتَالِكُثينُ تُم صَادِثين وَجَال بَنَهُ وَذَنَدَِّةِ َسَدَجَ فَلَقَدْ عَلْمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ فَلَقَدْ عَلْمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان الله عما يصفون سبحان انكم وما تعبدون فانكم وما تعبدون ما انتم عليه دفاتين لا انتم عليه دفاتين الا من هو صالب جحيم الا من هو صالب وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَمَا مِن دَائِلٍ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ مسبحون وإنا لنحن مسبحون وإن كانوا ليقولون إن كانوا ليقولون دل أن عندنا ذكر من الأولين أم أن عندنا ذكر من الله الخلقين كنا على داهر اللهير نضيرين فكفر به فكفر به فسوف يعلمون سوف يعلم سوف يعلم ولقد سبقت كلمهنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت فَرِمَتْ مَنَارِعَ عِنَادِهَا الْمُبْتَسِمِين إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ إِنَّكُمْ تَهُمُّونَ مَنْصُورُونَ مَا إِنْ دَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَإِنْ دَنَا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَ تائهين اتولى عنهم التائهين وابصرهم فتو فيبصرون وابصرهم فتم فلنصرون فبعذابنا يستعجلون نزل بساحتهم فسا اصباحهم فريق فاذا نزل بساحتهم فسا اصباحهم فريق وتولى عنهم حتى حين أَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ تُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَخِفُّونَ تُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَخِفُّونَ وَسَلَامٌ عَلَى